بعض الدنيا من قرونها الأولى ألم وتعب وانكسار تختلف فيها النفوس وتختلط النوايا والكل عايش بقناعته وبقصتي هذه بيحصل التناقض وبكشف لكم أمور كثيرة أمور قلبت حياتي فوق لتحت وكانت كافية أن تغير تضاريس حياتي الروحية. خلوني اعرفكم بنفسي انا اسمي خالد انا شخص تيم الاب والام ابوي توفى لسبب ومو مهم تعرفونها الحين وبعد ولادتي بشهرين توفت امي بحادث سيارة فربتني جدتي ولي لها فضل كبير علي بعد الله سبحانه وبخصوص حالتنا المادية كانت كويسه بحكم ان ابوي كان صاحب عماير ومحلات فلي دخل شهر منها لي انا وجدتي طبعا بدت حكايتي كلها بعطله الربيع عام 2002 كنت بحد المحلات اشتري غرض الجدتي وهنا تفاجات بشخص وقف قدام وسد الطريق كان شخص صاحب ملامح طفوليه حسيت اني اعرف هذا الوجه من زمان وبديت اتذكر هو يبتسم ويناظر لي قلت سعد قام يضحك ويضم انه قال ايه سعد ما توقعت تذكرني يا رجال طبعا سعد هذا كان معي بمرحله المتوسط كان اقرب شخص لي بالمرحله هذه بحكم ان حنا كنا بفصل واحد يعني جالسين جنب بعض كان طيب القلب لدرجه ما تتصورونه وكان برضه فاهي وغبي شوي يعني لدرجه لو جيت طقطق عليه وقلت له فاتك امس شفت زومبي بالشارع بصدق على طول يتحمس معي اعتقد عرفت النوعيه اللي اقصدها اللي الطيبة مره وعلنياتها. فبدت اخذ واعطي معه وين ودتك الدنيا بحكم انها بمرحله المتوسط تنقل من المدرسه اللي انا كنت فيها وراح مدرسه ثانيه وانقطعت عنه قال لي سعد ها بتسافر مكان اجازه هذه قلت له لا والله ما أعتقد. فرد علي بحماس وقال طيب خذ رقم جوالي وسجله عندك وخلنا نتقابل دامك يعني جالس هنا ومو مسافر. بيني وبينكم حسيتني إن, إن كبت شوي. صحيح إني عزز الشخص هذا واحترمه وبرضو أقدره بس ما كنت أبي أقابله الفراغ وكذا. بس مع حماسه وضحكته الطفولية وفهاوته يعني ما حبيت أجبر بخاضرة ورده خذت رقمه واعطاني رقمه. وبالفعل اليوم الثاني دق علي وقال إنه هي بيجيني. وتكرر الموضوع أكثر من مرة وصار يجي عندي بحكم جدة سافرت للإمارات وصرت أنا في البيت. للعلم ترى سعد شخص عادي جدا وما له بالمشاكل يعني اهم شيء عنده ياكل وينام بس مشكلة سعد فيه عادات تنرفزني مرات مثل انه الشخص ما غير يتكلم وما يبيك تسولف وعشان كذا ترددت اني اخذ رقمها بالبدايه انا شخص انطوائي واحب الهدوء وهو شخص يحب يطلع ويروح ورا سوالف وكلام وازعاج يعني بشكل عام صرت انا وياه بين نارين بس الممتع انه شخص يحب يشارك الكل يعني بكل مره يجيني للبيت كان يجيب معاه شيء يسلينا الاثنين ويوم الايام جاني سعد ومعه علبه استغربت من شكله وسألتها سعد وش العلبة هذي قال هذي اللعبة هذه؟ قال هذه لعبة شريتها من سكتلندا قبل سنتين وما فتحتها للحين لأن لازم اثنين يلعبون فيها أقل شيء. قلت طيب وش اسمها؟ قال لي ويجا. خروج عن النص إذا أنت شخص ما تعرف وش اللعبة الوجا اللعبة هذه انهم يستخدمون الاتصال بأرواح ويسألونهم عن الناس الميتة. فاللعبة فيها مصدر عليها حروف أبجدية وعليها أرقام من صفر إلى تسعة. وفيها مثل كوب مقلوب نحط أصابعنا عليه ولما نسأل اللعبة أي سؤال يبدأ يتحرك ويجاوب علينا يعني على اساس أن الروح الميتة هذه يتجاوب علينا طبعا الغرب يقولون أن اللعبة حقيقة وأنها تتصل بالأرواح بس إحنا كمسلمين عارفين أنها خرافات وخزعبلات ما في أحد يعرف وش يصير بالميت اللي ربها سبحانه ما علينا نرجع للقصة بس اللي لاحظته باللعبة أنها ثقيلة ومصنوعة من خشب يعني واضح أنها غالية قلت له من وين شريتها قال شريتها من واحد بالشوارع كانت معه وقال يا ببيعها وشريتها فقلت طيب بكم؟ قال بعملاتنا تساوي ألف ريال لا شعريا قلت سعد حمار أنت تشتري اللعبة بألف خمسمائة ريال يا نفسية؟ قال عادي عادي رجال شديتني وحبيت اعرف سلفتها والعبها قلت له وأنت تصدق بلطفات هذه؟ قال لا أكيد بس يا خطفاش من الألعاب اللي عندنا ففتح العلبة وطلع اللعبة وقال طب تعال مش خلينا نجربها طبعا في البداية رفضت أنا بس بالحاء وكثرة كلامه لين فوافقت وطبعا بدأ سعد يسوي قام وطف النور وشغل نور احمر أبي ابيجوره صغيره كان جايبها معه وانا ناظره واقول يا الله لك الحمد بس الناس تكبر وتعقل وانت تكبر وتنخبر جلسنا جنب بعض وانا ناظر باللعبه وشكلها الغريب وهنا سحب بدا يقرا اشياء باللغه الانجليزيه ومثل طلاسم كانت مكتوبه على العلبه من ورا وقال خالد اسمع الحين ابيك تحط اصبعك على الكوب هذا وانا بحط أصبعي والمفروض ان الكوب يتحرك فلا تقاومه ولا تحركه خل الحاله يتحرك ما يروح للحروف وش الكلمة. وبعدها قال سعد او صح صح لازم نسأل احد ميت في احد ميت بتعرف عنه شيء بيني وبينكم ما في شي شهدني باللعبه السخيفة فقلت يا عمي والله انك فاضي امم خلني افكر الحاكم الفاطمي لانو يقولون إن اختفاء اللغز من الغاز التاريخ فخلنا نشوف لعبتك تبقى تجاوب علينا ولا لا فبدا يقرا ساعه الطلاسم مره ثانيه ويطلب روح الفاطمي انها تجي بس جلسنا ننتظر عشره دقايق والكوب ما تحرك لين ما جان النوم من لعبه المعوقه هذه فبدات ان هذا الساعه مفتح عين ومغمض عين ويلتفت يسار يمين ويقول يا روح تعالي لا تخافين <تصفيق> أول ما قال الجملة هذه قلت يا عم يقلع أبو جوك بالله ضف وجهك عني خلني أقوم بس أروح أتعشى برا أصرف لي من الجلسة معك قمت وسحبت عليها وبالفعل قام هو وراي وقال أصبر يا بحلال بجي معك طلعنا أنت عشى برا البيت مرت ساعتين نصر رجعت للبيت أول ما دخلت من الباب كنت أفكر وأقول يا الله طفشت من الشخص هذا 24 ساعة يدق علي لا هو اللي يخليني أقرأ كتب ولا هو اللي يخليني أجلس الحالي بهدوء صحيح اني ابي ناس حولي واسولف معاهم بس مو للدرجه هذه دخلت غرفتي وغيرت ملابسي وطلعت من غرفتي رايح للمطبخ اللي فوق طبعا حنا بيتنا دورين فيه صاله ومطبخ صغير فوق مع غرفنا طبعا وفي الصاله اللي تحت المطبخ الرئيسي فكنت رايح المطبخ بجيب لي شيء اشربه وهنا شفت شيء بارض الصاله شفت لعبه الوجب بالارض معقوله سعد نساها عندي بس لحظه الذكرى لما تركناها وقام وراي سعد كان الكوب مقلوب وما حد حركه اصلا والحين اشوف الكوب على وضعه الطبيعي يعني في احد عدله عرضت طول على سعد اول ما رد عليه سعد قلت له سعد لما تركنا اللعبه وطلعنا نتعشى الكوب كان مقلوب صح لما حطينا صابعنا عليه قال هو يفكر ما اذكر ليه تسال قلت له لعبتك نسيتها عندي أنتو برضو الكوب حصلته بوضعه الطبيعي مع اني انا وياك قلبناه قال لي بكل و... ويعني رديت عليهم وانا معصب تستهبل يا حمار اقول في احد عدل الكوب تقول لي ويعني حسيت انسحذ بدا يخاف وانا عارف ان الشخص هذا لو خاف ما عرف يتصرف بحكم إنه فهوى وغبي قلت له خلاص خلاص شكلها هيتهيأ لي يلا يلهم سلام سكرت وانا نظر للآفة بديت أقنع نفسي انها تهيأ لي وبرضو بديت أقول نه شي عادي ون بيجي بكرة وياخذ لعبةه فرحت وشغلت التلفزيون كنت محتاج لأي شي شت التفكير عن هالموضوع بس المشكلة كل ما أحاول أنسى الموضوع أرجع ذكر الكو قررت إني أروح الغرفة وأحاول أنام وبالفعل انسدحت بالفراش ومسكت كتاب وبدأت أقرأ فيه إلين ما استسلمت له هذه نمت صحيت فجأة صوت البرق والرعد بره كانت الامطار كثيرة سمعت التلفزيون تذكرتني ما طفيته قمت من الفراش وطفيته ورجعت الفراشي بالدفع بحكم يعني الجو صار بارد شوي وبرضه هنا استسلمت للنوم وغفيت ومرة ثانية صحيت على الرعد بس المرة هذه كانت الغرفة ظلام وعرفت الكهرباء انقطعت لان المفروض أشوف نور الصالة يدخل من تحت باب غرفة وانا شخص ما احب الظلام اصلا بيني وبينكم جاني خوف شوي فتغطيت وبدات احاول اقنع نفسي انها شي عادي وكنت انا بين نوعين بين النوم واليقظة مثل ما يقولون الارض هذه ومظلمة وصوت الساعة القريب من راسي مرة عاري حسيت اني انا الوحيد وقتها لصاحب هالعالم النجوم مظلمه وانا ولحظة معقول انا بحلم لا ماهو حلم في شيء صحاني غير صوت الامطار رفعت جسمي من السرير وانا احاول اسمع الصوت كان في شيء يضرب بالباب بس ما كان يضربها بقوه بس كان كافي إن يضربها ورا بعض وكانه هي بيطلع او يبي يفتح علي الباب جلست على السرير ولا ناظر الباب غرفتي والصوت للحين موجود يضرب الباب معقوله حرامي قمت من فراش وركضت الباب بديت افتح الباب شوي شوي ابي اتاكد هو مقفل ولا لا والحمد الله كان باب غرفتي مقفل حطيت اذني على الباب ابي اسمع الا اكيد مليون بالميه حرامي رجعت بسرعه الجوال ومسكته ودقيت على الشرطه والمشكلة ان الخط ما كان راضي يمسك معاي يرجع الصوت مره ثانيه صوت اللي يضرب بالباب لا مو معقول حرامي وكانه شخص يتحمدي صحيني يا الله ما اقدر اوصف لكم شعوري وقتها كانت خيوط الفجر تتسرب من نفس الدريشه وكنت تعبان ومنعسان بنفس الوقت وباللحظه هذه رجعت الكهرباء اشتغلت الابجره اللي داخل غرفتي وبرضه نور الصاله اشتغل وصرت اشوفه من تحت باب الغرفه بيني وبينكم ارتحت شوي بس برضه خفت اني اطلع برا ويكون صدق فيه حرامي فمسكت جوالي ودقت على الشرطه إلين ما الخط ردوا علي وبلغتهم فيه حرامي البيت واعطيتهم وصل البيت واسمي وكل شيء وسالني الشرطه طيب هو موجود الحين تسمع صوته قلت لا ما اتوقع شكله لما رجعت الكهرباء طلع قاله هو مستغرب لما رجعت الكهرباء انت قلت لي انك كنت بالمنطقه الفلانية قلت ايه قال طيب ما انقطعت عليكم الكهرباء كمل كلامه وقال شكله يتهيأ لك وكنت تحلم فبين بينكم من حرجت منها واعتذرت له وسكرت بس ما كنت املك الشجاعه الكافيه اني اطلع برا غرفتي اوكي ممكن تقولون اني خواف بس انا الحالي بالغرفه ولو طلع حرامي واكبر مني جسم وعمر ما اتوقع اني اقدر اسوي له شيء وبحكم ان اساسا ما عندي سلاح في البيت فجلست بفراشي إيلين ما جاني النوم ونمت ومره اليوم على خير باليوم اللي بعده كنت جالس ومو قادر انام مره ثانيه وانا افكر بالموضوع اللي صار لي امس والشيء اللي كان يضرب الباب وبرضو ساعد بنفس اليوم مرة الظهر عشان يأخذ لعبته وللأسف كذبت عليها وقلتها إني ما أقدر اقابله أنا عندي التزامات عائلية وتفهم الوضع ومشى أنا عارف إني أغلط إني كذبت عليها بحكم إنها خويي بس بيني وبينكم اشتكت للوحدة وما بشخص كل يوم يدق عليها ويزعجني جت الساعة عشرة بالليل جاني النوم رحت لغرفتي وأبي أنام وبالفعل قرأت كتاب إلين ما غفيت ونمت وفجأة نزلت على نفس الصوت الصوت نفسه اللي كان يضرب الباب هو نفسه اللي أمس. واليوم أسمعها مرة ثانية. كانت مقطوع مو معقولة صدفة او حلم للمرة الثانية تنقطع الكهرباء عرفت الوضع فيه بلا بدأ جسمي يعرق والصراع داخلي وصل اعلى مراحل من الوسوسة والخوف كنت عارفه وطلع لشي بوقف قلبي مكانه من الخوف وباللحظة هذه قلت لازم اشوف وش الشي اللي يضرب الباب مو معقولة ظل جالس كذا بس ترى مو شجاعه مثل ما تتوقعون بس اعتبروه فضول وخوف بنفس الوقت وبروا طبيعة بني آدم بأكثر الأشخاص إذا خاف من شيء لازم يعرفوا هو، حتى لو إنها أكبر خواف فيها الدنيا حاولت أني أقوم من السرير بس ما قدرت حسيت أن جولي مو قدرت شيل جسمي حاسة الساتة كانت تصرخ لكل اعضاء جسمي انها توقف وما تروح هناك حسيت ان عقلي لا واعي يحذرني من الشيء اللي يضرب بالباب بس لو اجلس مكاني أحس إني بموت من الخوف ابي أعرف وش الشيء هذا وارتاح. يمكن اصلا ما يكون شيء يمكن يكون هوا مع ان الهوا ما يضرب الباب بالطريقة هذه قربت من الباب حطيت يدي على القفل اول ما حطيت يدي على القفل فتحت الباب سرعة. بس ما كان في شيء كان المكان مظلم بالصالة اللي فوق بس كنت اقدر اشوف بحكم الدريشه كان يجي منها نور برا من الشارع قررت اني انزل تحت واجيب الشموع وانا نازل من الدرج جاني شعور شعور في احد معي بهالبيت شعور في احد يناظرني الحين وهنا شفت شيء الشيء هذا كان كاف انه يضخ الدم بقلبي لمحت خيال بالصالة لا شعوريا رجعت ورا صحيح انه ظله بس في خيال بالصالة اللي تحت كان خيال حرمه معقول انا خربطته يتهيالي نزلت شوية بشوفه وهنا كانت الكبرى. كنت أشوف حرمة عجوز شعره أبيض طويل ولابسه مثل الثوب أسود كانت تتحرك بالصالة اللي تحت بحركات سريعة ورشيقة مو معقول عجوز تمشي كذا حاولت أني أصارخ عليها وأقولها وش تسوين هنا وأكيد أنها هي جاية بتسرق البيت قلت وانا أتكلم صعوبة وأحس أسناني ترجف من الخوف وش سوين هنا طبعا ما أمداني كملت عبارتي إلا وقفت وقفت فجأة ولفت عليه بسرعة أول ما لفت شفت وجهها اول ما شفت وجهها حسيت بشلل بجسمي لان ما كنت متوقع شكلها كذا واوحروني ما اقدر اوصفه لكم كان وجهها يخوف الدرجة ما تتصورونه وقبل ما استوعب الشيء اللي صار بديت اصارخ ما عند الدرجة اني بدال بدل ما اركض واطلع فوق ركضت ونزلت تحت وصرت اركض بين ممرات البيت صرت اضرب كل شيء واشوفه قدامي بحكم البيت كان مظلم حسيت انها تلحقني وان كل شياطين هالدنيا وراي ومعاي بنفس البيت ركضت إلين ما وصلت الباب الداخلي فتحت الباب بس كان مقفل إني انا مقفل الباب وحاط المفتاح بغرفتي لا شعوريا بديت اصارخ وضر الباب باقوى ما عندي لعله عسا يفتح وانا اقول تكفى افتح تكفى افتح الين ما طحت اغمى علي من الخوف لا تلوموني باللي صار بني ادم ضعيف تجاه الخوف بذها إذا شفت شيء ما هو طبيعي صحت بعد فترة حسيت أنها قصيرة وحلقي كان يحرقني ويعورني وشفت نفسي عند الباب رجع للخض مرة ثانية وجلت هالخوف يذبحني وارتح من الشيء اللي أنا فيه لصقت ظاهر بالباب ونزلت فتفضلما فكرت إني أضرب بالباب وأصارخ بس كنت عارف إن ما حد راح يسمعنا من الجيران وهنا شفت من الجاهلي من مصات الاستقبال خيال كان جالس بالزاوية كان ينظرني لا شعوري الركض للدرج اللي فوق الغرفة ركضت, ركضت بأقوى ما عندي ووصلت فوقه دخلت غرفته كفلت الباب كانت الفكرة إني بس بجيب مفتاح وانزل بس ما تشجعت إني أنا أساساً دام وصلت الغرفة ما كانت عندي شجاع الكافي اني ارجع انزل تحت ومو مستعد اني اشوف الحرمه او اشوف اللي كان بالزاويه بعد ركبت الجوال وحاولت اشغله وكان طافي جلست على السرير وانا انظر الباب وخايف وهنا سمعت الصراخ من الدور اللي تحت الصراخ كان كافي يخليني اتغطى بفراشي وانا اقرا ايس الكرسي وخايف اول مره امر بالحاله هذه حسيت اني طفل عمره خمسة سنين ما كنت قادر استوعب اللي صار جلست بفراشي اقرا معوذات. الليل ما حسيت الاصوات بدت تختفي واختفى كل شيء وما اتجردت اني اطلع من غرفتي او اتحرك من فراشي جلست بالحاله هذه ساعات ساعات وانا صارع الخوف والوسوسه اللي جتني بس حسيت براحه نفسية ومذكرت الاذكار وقرات كم صورة من كتاب الله بدي نور الشمس يدخل مع الدريشه والشيء هذا ريحني كثير قررت اني اطلع من البيت خذت جوالي ومفتاح الباب اللي برا معي وفتحت باب غرفتي وانا التفت يمين ويسار والحلو بالموضوع ان الشمس كانت منوره المكان كله على طول نزلت الصاله وانا حاول اني ما اناظر لا يمين ولا يسار يعني على طول بسرعه كنت متوجه للباب فتحت بابه وطلعت وبرضه طلعت الباب الخارجي وطلعت بالحاره صرت اشوف الناس ارتحت لدرجه ما تتصورونه وللحين نص من عقلي مو مستوعب اللي صار ونص الثاني يقولنا هذا تخيلات ونهيتها هي اللي بحق المكان اساسا كان مظلم صرت التفت يمين صار بالحاره وانا ما ادري وين اروح يا الله لهالدرجه انا وحيد وما لي احد بهالدنيا ما لي لا اقارب ولا اهل ولا أخويا وهذا سبب ترى خلاني انطوائي وقليل الكلام وبرضو بطيل الاستيعاب وغبي التصرف طلعت على الشارع العام وكان في مثل مطعم وكفي بنفس الوقت دخلت عشان اكل ومنها افكر بالموضوع اللي صار طلبت الأكل اكل وبعدها طلبت اللي كافي وطلبت ورقة وقلم عشان ارتب افكاري طبعا هذه عادة فيني اذا اخبطت احب اكتب كل شي على ورقة بديت اسطر الامور كذا بدأ كل شيء اول ما دخلت لعبه الروجا للبيت واكيد هي السبب لأن من دخلت طلع لكل شيء والسبب الثاني مصدر لعبه مجهول وعلى كلام سعد انه شراها من حدا الناس اللي يمشون بالشوارع وبرضو سعد قال انها تتصرب الارواح يعني اكيد انه فيها جن وشعوذه والشيء اللي بعده انه الاشياء اللي طلعت لي يمكن جن ويمكن شياطين وبرضو سبب انقطاع الكهرباء مع اني انا دقيت على الشرطه وقالوا إن الكهرباء ما انقطعت على منطقتنا واللي بعدها أني أنا أساساً بديت أكره سعد ومستحيل أني أكلمه على الورطة اللي ورطني إياها بس لازم أحصل مكان أنام فيه الليله ومستحيل أرجع للبيت وبين وبينكم مستحيل أجلس البيت بعد اللي صار لي لو جدتي بترجع بكرة مستحيل أجلس بالشارع إلينا اليوم الثاني إلي ما تجي بس المشكلة أني بتجلس هناك أكثر من أسبوع بس المصيبه أني ما معي إلا ريال بس والصرافه بكبره حاطها بالدرج عشان ما اضيع ومستحيل 100 ريال تجيب لي شقه مده اسبوع فلا شعوريا مسكت الجوال ودقيت على سعد رد علي سعد كان صوته هادي اول ما سمعت صوته بديت اصارخ عليه وسبه واقول ان انه لابس حياتي فوق تحت والمسكين تلخبط وما كان فاهم الموضوع طلعت من المقهى وانا افكر ما في إلا حل واحد اني ارجع للبيت لان ما اقدر اكمل بالشوارع تعبان نعسان وصدمني قال النوم سلطان رجعت البيت وقفت قدامه وانا ناظر فيه دخلت البيت وانا عارف انه بيجوني بالليل بديت اقرا المعوذات وكانت الساعه أربع العصر رحت وخذت الشموع حطيتها بغرفه احتياطا لو انقطعت الكهرباء مره ثانيه فتشت البيت تاكدت انه فاضي وما في احد ما عندي ما ادري ايش فتشته بس لعل وعسى كنت احاول اقطع الشك باليقين انه فاضي وما في شيء رحت الغرفة ونمت وانا كلي امل اني اقوم ثاني يوم الصبح بس للاسف صحيت والمكان مظلم مرة ثالثة وما ادري وش بس أعتقد شعور ان شعور إنه حسيت إنه في أحد معي بالغرفة وكان في شخص كان ينظرني وانا نايم. وخرت الغطاء إني وكنت بقوم أجيب الشموع اللي أنا أساساً جبتها من تحت قبل ما أنام. وهنا كانت الطامة الكبرى لمحت شيء بزاوية غرفتي. وبحكم إن صار لي أكثر من عشر دقايق بالظلام، تكيفت عيوني على الظلام وكنت أقدر أشوف بشكل بسيط يعني. فالشيء اللي بالزاوية كان له جسم وله أبعاد وحدود يعني فيه شيء أنا متأكد إنه فيه شيء بالزاوية. طبعاً قلبي وقف مكانه. ولما ركزت اكثر كانت قطوة سودا كانت واقفة بالزاوية وتناظر لي بدت اناظر لها بس ضحكت بضحك طفولي على طول نزلت وانا اسمي وتعوذ من الشيطان اول ما ذكرت اسم الله اختبث وقتها صرت حبيس فراشي صرت اسمع اصوات حولي مو مستوعب هل انا بحلم ولا لا اعصابي تعبت وجسمي تعب تعبت من كل شيء حولي لا شعوريا انقزت من السرير فتحت باب غرفتي ونزلت اركض لتحت وانا صارخ واضرب الاثاث مره ثانيه ابي اطلع من هالبيت ما اقدر اتحمله وهنا ضربت بجسمي وانا اركض بالظلمه كانت حرمة بس لحظة الحرمة هذه عرفها وبعدها سمعت الصوت اللي أثّل صدري كان صوت جدتي وهي خايفة وتقول خالد وش فيك كان جدتك وباللحظة هذه ضمتها وأنا مصدق أول مرة أبكي بشكل هستيري ومتجقطع وأنا هلت يمين تيمين ويسار وأدورهم وهي تتكلم وتحاول تهدئني وتعرف وش فيني باللحظة هذه حسيت إنها تبكي من الخوف تترجاني أفهمها وش الموضوع ولاحظت هي الكارم مقطوعة جلستني على الكنب وجبت شموع ولعتها مع النور جدتي شوي وتكلمت. علمتها بكل شيء اللي صار وان بيتنا مسكون وفي جن طبعا ما علمتها اللعبة الويجا وطبعا بدأت أتراجع إنه حنا لازم نبيع البيت وأنا ما أقدر أعيش فيه وصرت أقنعه في مكاتب عقارية كثيرة تقدر تبيع البيت بوقت كيصير قالت لي هذا حلالك يا ولدي شوف اللي تبيه وش سويه وأنا معك وبعد جدتي كانت تحاول تشرح لي إن هي كانت تحاول طول هالفترة ندق عليه ومو قادر بحكم إنه كان جوالي ما يمسك الخط مرات ومرات يكون مقفل ورجعت قبل موعدها بساعة وبالرغم أنها من دخلت البيت ما كانت تسمع أصوات لانه كانت تذكر اسم الله بكل زاويه بالبيت وبين بينكم هذا عطاني ريحيه كبيره بحكم ان الله صار يندك بالبيت وبعد اسبوعين قدرنا نبيع البيت بسعر حلو وطول الفتره هذه كنت بغرفة جدتي على الارض وهي كانت على السرير بس ما كان في شيء يصير الا صوات خفيفه وبرضو الستائر اللي تحسها كان في احد وراها وتتحرك بس انا خلاص اكتفيت وعارف لو كملت من جد طلعنا من البيت ولله الحمد واكتشفت بعد فتره ان البيت ثلاث اسر من بعد ما طلعنا منه والكل اكد انها مسكون بس لحظه تتوقعون بطلعتي من البيت انتهت القصة؟ اسمحوا لي اقول لكم القصة للحين ما بدت اصلا وفي امور كثيرة ومعقدة جاية بالطريق عموما ما بي الاحداث نرجع للبيت تلازنا كم يوم قبل ما نبيع نجمع اغراضنا منه ونحاول نحن نطلع منها باسرع وقت وكانت في فكرة بالي وقتها معقول البيت كان البداية وطلعوا لي لان اسم الله ما صار ينذكر البيت بعد ما سافرت جدتي ولا انت سكن اول ما دخلت لعبة الويجا للبيت وباللحظة اللي كنت أشيل الأغراض فيها شدني مثل خزنة حديد صغيرة والمشكلة أني أول مرة انتبه لها سألت جدتي من متى الخزنه موجودة هذه؟ قالت هذه قديمة مرة ياوليدي شراها جدك بفتره الستينات وحطها بالغرفة كان يحط فيها اوراقنا الرسمية والأشياء المهمة قلت ودابحني الفضول والحين طيب وش فيها؟ قالت ما أدري ما فتحتها من عشرين سنة قلت طيب ليه ما فتحتيها؟ قالت ما ادري وين المفتاح فاخذت الخزنه احاول اكسره بعد انات طويل كسرتها حصلت فيها اوراق كثيره ومستندات وعقود يعني عقود كانت موجوده قبل ما انولد انا فقررت ان اقراها كلها اول ما ننقل يعني عشان اكون مروق لها وكذا فخلصنا الاغراض وطلعنا من البيت جلسنا ببيتنا الجديد وكان يفتح النفس خذت الخزن والاوراق اللي فيها كان ذابحني الفضول ابي اعرف وش فيها بالضبط بدات اقرا الاوراق وحسيت بحزن وذيك تنفس من المصايب والاشياء اللي فيها وباللحظة هذه لازم ارجع فيكم للماضي واكشف لكم كل سار حياتي اللي كنت من بداية قصتي احاول اتجنبها واني اسولف عنها واكتفيت ان اقول لكم ان ابوي متوفى لسبب معين بعدين اقوله وامي توفت بعد ولاتي والحين اعتقد جاء الوقت اللي لازم تفهمون فيه كل شيء ابوي كان انسان عادي جدا الا انه مقطوع من الشجرة يعني ما كان له بالدنيا هذه الا امه اللي هي جدتي وكان موظف عادي بدوائر حكومية حب امي وكانت امي من عائلة معروفة وغنية ولها سمعتها يعني وبرضه امي بادلتها الحب الا المشكله اللي كانت تواجههم وبدول الخليج عموما عدم التكافؤ يعني مثلا أنت فقير ما يصلح تتزوج غني ولا أنت قبيري ما يصلح تتزوج بدون مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي واجم إلا بالتقوى وكانت صرت أمي تستحقر أبوي وأنه ما يسوى شيء وأن كل هالزواج استغلاله عشان فلوس أمي بس أمي كانت موافقة على أبوي وغصب عنهم تزوج وبعد أربع سنين الله ما رزقهم طفل فبدت الأمور تتغير مع أمي وبدت تعامل أبوي بكبرياء له أنت ما تسوى شيء بدوني والأمور هذه وأعتقد السبب الكبير اللي غير أمي أهلها نفسهم إلين ما فتح أبو شركة الشركة هذه كانت باسم أبوي وشغل أبوي وراس المال من عند أمي وبعد فترة كبرت الشركة كلها وبتعب أبوي شقها وصار رجل الأعمال وبالرغم أن أبوي بدأ ينجح بمجاله والكل عرفه إلا أمي للأسف كانت تزيد عليه الشغل وتحس أنها ما يسوى شيء وإن كل شيء هي اللي سوته له. بدأ أبوي يخسر حبه لأمي وبرضه محاولاتها أن الزواج هذا ينجح بشكل عام الين ما بدأت شركة أبوي تفلس اضطر أبوي يسافر لأوروبا لعل عسى يفتح لها ربي رزق جديد بس للأسف اكتشفنا على الكلام والتحقيقات اللي هناك أن أبوي انتحر. بس ما حصلوا جثته وكان كاتب رسالة لأمي واللي هي اغفري لي يا فلانه حياتي معك صارت مستحيلة ما عندي ولا شيء الحين وما أعتقد بحياتي لها معنى بعد ما خسرت كل شيء تعبت عليه. خسرتك انتي وسبب اهلك وخسرت ردوتك كلها والديون تراكمت علي وما اقدر اسددها طبعا للعلم ان اي منتحر له مصطوانه واحدة معروفة يحاولون يبررون للعالم انه مغصوب مع انه هو اللي ذبح نفسه وهذا غلط كبير انهارت جدتي بعد الخبر لان هي اللي ربت ابوي على قيم الاسلام والشيء اللي سواها غلط وحرام اصلا يعني ابوي خسر دنياه واخرته بتصرف الغبي هذا طبعا امي اضطرت انها تسدد ديون ابوي بحكم انها زوجها وحاسه انها غلطت بحقها كل هالسنين طب لحظة ولو كان شخص اقل منها مستوى وبرضو شخص مقطوع من الشره لازم يكون عند اسمه اهل فلان عشان يصلح الزواج ويكون غني بس للاسف هذا مجتمعنا المخجل للاسف بس اللي ذات الامور تعقيد بعد ما انتحر ابوي ومات اكتشفت امي انها حامل فيني واكتملت الماساه بعد موت امي بعد ولادتي بشهرين بحادث سيارة مثل ما قلت لكم بداية القصة وحلفت جدتي طبعا هي اللي مع اساسا اهل امي ما كان يبوني من البدايه وما لنا الا كم عماره ومحل سجلهم ابوي جدتي قبل ما يخسر كل ارباحه وهذا دخلا الوحيد الشهري باللحظة هذه قطع حبل أفكاري أو راقه مستندات رسمية للأسهم أبوي بشركة أوروبية وتعادل قيمتها 10 ملايين دولار واللي حيرني أكثر التاريخ والأسهم قبل ما يتوفى أبوي بفترة بسيطة طيب أبوي دم عنده كلها الفلوس والأسهم ما سدد ديونه؟ رحت وسألت جدتي أبوي عنده فلوسه وأي شركة بعد معلن فلساً قالت لا ما كان عندها شيء عشان كذا انتحر. باليوم الثاني رحت الأكثر من محامي ورتيموا أوراق الأسهم وكلهم قالوا نفس الكلام أن الأوراق اللي معي تقول إن أبوي عنده أسهم شركة أوروبية بقيمة عشر ملايين دولار بس مو متأكدي الأسهم للحين موجودة ولا لا بحكم من التاريخ يجدين مرة. للحين السؤال ببالي ومحيرني ليه ابوي ما استغل فلوسه وسدد ديونه ومين المجنون اصلا اللي بيسحب على المبلغ الكبير هذا وينتحر مرت الايام ونسيت الموضوع كنت اتصفح النت مثل مثل اي شخص عادي وجاتني فكره غبية شوي صحيح اني تلعبت بالبدايه بالارواح لعبه التويجه بس ليه ما استشير واحد يحضر ارواح ويعلمني مكان الشركه اللي فيها فلوس لان المبلغ كبير واعتقد المحاوله تكفي صرت احس مثل مجنون وادور ما حصلت واحد اسمه حسن وحط ايميله صرت أراسله على الإيميل يوم ورا يوم إلين ما رد عليه وحط رقم جواله بيني وبينكم أنا عارف موضوع هذا كله نص وبنص بس نحاول ونشوف ما أعتقدت أنا أساسا خسران شيء. كلمت حسن وكان واثق وهو يتكلم سألته أكثر من سؤال ورا بعض أنت ما قد فكرت إني أنا من الشرطة وإني أبي أمسكك وكان يضحك ويقول وليته بيمسكني أنا ما بسوي شيء غلط ولا أخذ فلوس من شيء اللي أسويه اتفقت إني أقابل وبالفعل حدد معي يوم ورحت لبيته وقابلته بيني وبينكم استغربت من الجكلة. كان كبير بالسن ولحيته كثيرة ونحيف ونظراتها أصلاً كانت تتخوف جلست بشقتها وشرحت لها الموضوع كله وحتى موضوع لعبة الويجا قال لي أنت حضرت أرواح عن طريق الويجا وأنا راح أسوي نفس الطريقة وأخليك تتكلم مع أي أحد ما يتبين فقلت وانا مستغرب يا ساد حسن أبوي قابل ربه من أكثر من 18 سنة قال هو يبتسم بخبث ومن قالني أنا برجع للحياة كل اللي أقول نحنن نبي نحاول نتصل بروحها وافقت على اللي قالها وأنا عارف أنها كذاب ومنافق خذاني الغرفة الثانية وكانت فاضية وفيها مثل طاولة بالنص وفيها أشياء وحوسة بالأرض فجلس وبدأ يحظر الأرواح على قولته وأعلمتها طبعا بسم أبوي وباللحظة هذه تغيرت ملامح حسن وقفه ويناظر ويصارخ ويضرب بكل شيء حوله على الطالب وقفت ورجعت ورا إليه ما ضربت بباب الغرفة وقف حسن نظراته. ملامحه وحتى حركات يدينه كأني أشوف أبوي قدامي معقوله حظ روحه صحيح اني ما شفت أبوي بس كان عندي صور كثيره له معقول أبوي قدامي الحين قال حسن انا وش تهبني هنا قلت بغباء يوبا الفلوس وينها باللحظه هذه طاح حسن وبدا يختنق وهو مو مستوعب اللي صار وانا عارف الموضوع هذا كله كذب بس كيف عرف يقلد وقفه أبوي وملامحه بعد نص ساعه رجع الحسن طبيعته وطردني من البيت طلعت وانا مو فاهم الموضوع رجعت البيت وصرت ادور بالنت عن اي شيء يتعلق بتحضير الارواح كانت كلها كذب ونصب وانا متاكد اساسا انه نصب وهنا قرات عن عالم قال أنت تحضر الأرواح ما يصل إلا إذا كان الشخص حي ما هو ميت كأنك ترسل عليه جن يؤذونه ويحبسونه لك لحظة معقولة بس أبوي ميت ما هو حي باليوم الثاني صرت أدور بالمواقع الأوروبية عن شركات قديمة وبرضه عن أسهم يعني مفقودة والأمور هذه ولفت نظر خبر بجريدتهم مقتل رجل أعمال عربي بسكتة قلبية الظروف غامضة شهق توقفت مكاني هو نفس التاريخ اللي حضرت فيها روح أبوي معقولة معقولة كل هالفترة اللي أبوي كنت أحسبه ميت طرح حي معقوله انا اللي ذبحتها امس مع حسن لان بالمقال اللي دورتها لو حضرنا روح شخص أصلا وهو حي كذا بيضرونها الجن يعني ابوي حي طولها السنين وبرضو بالتحقيقات قالوا انهم اساسا ما حصلوا جثته يعني الفلوس اللي ادورها لابوي كانت في البداية مع ابوي وابوي حي هذا التفسير المنطقي الوحيد حسيت بيغمى علي من الصدمة حسن حاول يحضر روح ابوي بس ما حضرها لان اساسا ابوي كان حي وما هو ميت وانا متاكد ان مكان الفلوس باوروبا وان ابوي سافر هناك وسوى كم صفقه عشان ما يخسر فلوسه كلها والمقصد من حركة ابوي كلها هذه انه كان يبي يهرب من امي وها امي وكان يبي يعيش حياته طبيعيه كل اللي صار اثر فيني وخدش احساسي بالامان والمنطق كنت احاول اني انسى كل شيء بس ما قدرت حطوا نفسكم مكاني ابوي كان حي طول هالسنين هذه وانا ذبحته بعد ما حضرت الجن عليه انا وسعد والويجه والتجربه اللي مرت فيها خلتني اؤمن ان بهالدنيا أسرار ما يعلم فيها الا الله سبحانه وتعالى ما صرت اهتم لفلوس اوروبا وبرضه ما صرت اهتم بدنيتي بشكل عام انا اللي لعبت لعبه الويجه وانا اللي حضرت الارواح وسكنت بيتي انا اللي دخلت برجولي للهلاك والحين انا اتعالج عند كاتر نفسيين من الشيء اللي صار لعل وعسى احد يساعدني يمسح ذاكرتي من الشيء اللي صار كل اللي ابيه اني اقدر انام انام وانسى كل شيء انام وينتهي ينتهي الحلم المزعج وتنتهي حياتي طيب الى هنا انت القصة اتمنى من كل قلب القصة نالت العجابكم وعجبتكم يا حبايبي انتم القصة اللي قلتها كلها خيالية يعني كل شيء قلته عن لعبة الويجا كلها كذب ونصف وما في احد يقدر احذر الارواح وصدقني ثق ثقه تامة يا عزيزين لو احد قالك أنا اقدر احذر الارواح ترى يطقطق عليك <تصفيق> مجرد قصه يعني و انت أنا قايل من البدايه ان الكاتب عبد الوهاب والكاتب هذا معروف ومسلم يعني مستحيل بيقول لك يكتب كذا قصه فيه صدق تحذير ارواح لعبه الويدا صدق موجوده موجودة بالغرب بشكل عام الاجانب ويعتقدون فيها انه فيها جن وتحضر جن بس هم على الدراسات العلميه اللي صارت يقولون انه اساسا هي وش فكره اللعبه لما تحط مثلا اصبعك وتحرك تتحرك اللعبة حلو انه الجن قاعد يحرك اليد هو غلط مو الجن اللي قاعد يحرك اليد هو هو اللي نفسه يحرك اليد اعتقادا بعقله اللاواع قاله أو شيء كذا فأنا الحبة واضحة بس لكم إنه كلها كذب لا تصدقون الله يرحم بس مو تروحون تلعبون اللعبة لا تلعبون اللعبة برضو كانت اللعبة ما هي كويسة هذا لاكم فضل لو قدر صدقني اعتبر دعم كبير للقناة وأكلك من الشاكرين يا حبيبي انت احتمالات راح تطلع الحين قدامكم بالشاشة تويتر لو حبيت آخر أخبار يعني بشكل عام كان معكم أخوكم 16 من قناة تو